أذكار النوم يجمع كفيه ثم ينفس فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الدعاء إذا تقلب ليلاً يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة يقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأي حضرون